يستفسونك قل الله يبكيكم في الكلاله إن مرونه لك ليس له ولد وله أخت وله أختون فله نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ثنتين فله نصف ثالل ما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ محلت لكم بهيمة لن عام إلا ما يطلع عليكم إلا ما يطلع عليكم غير مُحِل الصيد وأنتم حُرم إن الله يتلى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 ونسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب